وأنستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمو الذي فضل فضله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 تخفوا من ألا حين يستعشون أثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما ومقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه ليبروكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلتم أنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إنها خرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون خلقنا الإنسان مِنَّا رحمة، ثم نَزَعْنَاهَا من، إِنَّهُ نزعناها منه، إنه ليأوس كفور وَلَئِنْ لا يأوس كفور، ضَرًّا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 s'en قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من, من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فئن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنجل بعلم الله فاعلموا أنما فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبار فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّهِ وَيَتَنُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَيَتَنُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى مَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُمْ إِنَّهُمْ حَقٌّ مِّن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنَ ترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم Same ما كان لهم وقل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا الصالحات ربتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسمين أَلَيْسَ سَوْيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه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 بينة من ربي وَآتَانِي رحمة من عينه فعميت عليكم فعميت عليكم going on. تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري قد جاء لنا فأكثر تجد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 تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بآيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورقون ويصنع الفلك وكلما مرحلون قال إن تسخروا منا فإننا نسخر, نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذابي وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ تجرى بهم في موج كالجبال، ونا قيل يا ارض بنعيمك ويا سماؤ ويا سما وقيل بعد للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن واعدك الحق الح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به وإلا توفر وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات, وبركات عليك وعلى مَنْ سَنُمَتِّعُهُمْ تَمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا مِنْ أَمْ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 قالوا يا من ما جئتنا واجعلنا وما نحن الصلاة واجعلنا عن أهل وما نحن لك بمؤمنين الصلاة نقول من اعتراك بعض واجعلنا بسوء قال الصلاة واجعلنا الله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 بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء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 فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصْنَعُ إِلَيْهِنَّ كَرَهُُمْ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِهِ امرأته قائمة فضحكت فضحكت فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا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 حليم أواهم نيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن لهم آتيهم عذاب غير مرد ولم جاء وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم هن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 أو آوي إلى رقم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصنوا إليك فأسر بأملك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا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 من سجير منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينا اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وعليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم, أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح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 وَإِنَّ لَنَرَاهُ كَفِينَا ضعِيفاً وَلَوْلَا رَحْتُكَ نَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْتِ أَعْزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُهُ عَرَاءً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 منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يولوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بَأْسَ الشِّرْفَدِ الْمَرْفُودِ ذَانِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانِ قَصَصٌ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ حَصِيدٌ وَمَا ظلمناهم وَلَكِنْ ظَلَمُوا أنفسهم فَمَا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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما من قوس. ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريب وان كلا لما ليوفينا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 وتمزكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل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 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزانون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن